والنجاة والظفر. قال الله تعالى على لسان يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحم قال لهم أبوهم هل آمنكم عليه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 وأرحم الراحمين بمن أراد رحمته فربنا جل جلاله هو الرحمن الرحيم يرحم من يشاء من عباده وكلما كان الإنسان رحيما بعباد الله تعالى رحمه الله تعالى وكلما تعبد الإنسان ربه باسمه الرحمن وباسمه الرحيم نال من رحمات الله تعالى والقرآن الكريم من رحمة الله سبحانه وتعالى رحم الله العالمين بإنزال هذا الكتاب العظيم ويقول الليلة المساعد ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن فعل الإنسان أن يستدر رحمة الله بطاعة الله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 كيل بعير بسبب استحابه فزيادة كيل بعير أمر سهل عند العزيز وتأمل اخواني هذا الاكرام من يوسف وإكرام الملك ليوسف فكيف بإكرام الرحمن الرحيم ملك الملك نسأل الله تعالى أن يكرمنا وأن يزيدنا وإياكم من فضله قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال لهم أبوهم لن أبعثه معكم حتى تؤتوني عهدا مؤكدا ان تردوه الي الا ان احاط هلاك بكم جميعا ولم يبق منكم احدا ولم تقدروا على دفعه ولا الرجوع فلما اعطوه عهد الله المؤكد على ذلك قال الله شهيد على ما نقول له فتكفينا شهادتها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 لكن ادخلوا من أبواب متفرقة فذلك اسلب من أن يعمكم أحد بضرر إن أراده بكم ولا اقول لكم ذلك ليدفع عنكم ضررا أراده الله بكم ولا لاجلب لكم نفعا لم يرده الله فالقضاء ليس إلا قضاء الله والأمر ليس إلا أمره عليه وحده توكلت في كل أمور وعليه وحده فليتوكل المتوكلون في أمورهم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي يعقوب قطاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فارتاحلوا ومعهم اخوه الشقيق ولما دخلوا من ابواب متفرقه كما امرهم ابوهم ما كان يدفع عنهم دخولهم من ابواب متفرقه شيئا مما قدره الله عليهم انما هي شفقه يعقوب على اولاده اظهرها ووصاهم بها وهو يعلم ان لا قضاء الا قضاء الله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 وقال له سرا إني أنا أخوك الشقيق يوسف فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك من الأعمال الطائشة من إيذاء وحقد علينا وإلقائهم إياء في البئر نسأل الله تعالى أن يلطف بكل محرم وأن يحفظ عباده في مشارق الأرض ومغاربها من فوائد الآيات الأمر بالاحتياط والحذر ممن أثر عنه غدر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين من وجوه الاحتياط التأكد بأخذ المواثيق المؤكده باليمين وجواز استحلاف المخوف منه على حفظ الوداع والأمانات يجوز لطالب اليمين أن يستثني بعض الأمور التي يرى انها ليست في مقدور من يحلف اليمين. من الأخذ بالأسباب الاحتياط من المحاطب. هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.